الوحدة السادسة عشر العطلة الدرس الثالث والتسعون التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال كم عيدا في الإسلام في الإسلام عيدان التدريب كم سريراً في الغرفة؟ في الغرفة سريران كم طبيباً في المستشفى؟ في المستشفى طبيبان كم كتاباً في الحقيبة في الحقيبة كتابان كم معلما في الصف في الصف معلمان كم مهندسا في الشركة في الشركة مهندسان كم فرنا في المطبخ في المطبخ فرنان التدريب الثاني اسأل كما في المثال المثال أين ستقضون عطلة الصيف التدريب أين ستقرؤون الكتب؟ أين ستخسلون الملابس؟ أين ستشربون القهوة؟ أين ستصومون رمضان؟ أين ستدرسون اللغة العربية؟ أين ستقابلون الطبيب؟ التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال لماذا نسافر إلى مصر؟ نسافر إلى مصر لنرى نهر النيل التدريب لماذا نسافر إلى المدينة؟ نسافر إلى المدينة لنزور المسجد النبوي لماذا نسافر إلى مكة؟ نسافر إلى مكة لنعتمر لماذا نسافر إلى السعودية؟ نسافر إلى السعودية لندرس الإسلام لماذا نسافر إلى العاصمة؟ نسافر إلى العاصمة لنحضر الأثاث لماذا نسافر إلى أثيوبيا نسافر إلى أثيوبيا لنقضي العطلة لماذا نسافر إلى جدة نسافر إلى جدة لنقابل الأهل التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال متى يكون عيد الفطر؟ يكون بعد شهر رمضان التدريب متى يكون عيد الأضحى؟ يكون بعد شهر ذي القعدة متى يكون الوقوف بعرفة يكون بعد شروق الشمس متى يكون طواف الوداع يكون بعد طواف الإفاضة متى يكون الإفطار يكون بعد أذان المغرب متى تكون الدراسة تكون بعد أسبوع متى يكون العشاء يكون بعد صلاة العشاء متى تكون زكاة الفطر؟ تكون بعد شهر رمضان متى تكون العطلة؟ تكون بعد ثلاثة أشهر التدريب الخامس هاتي جملا كما في المثال المثال سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي التدريب سأقضي عطلة الربيع في المدينة مع عمي سأقضي عطلة الشتاء في العاصمة مع أخي سأقضي عطلة الصيف في الجبال مع صديقي سأقضي عطلة الحج في مكة مع أسرتي سأقضي عطلة الخريف في بلدي مع والدي سأقضي عطلة الصيف في البر مع ضيوفي التدريب السادس تبادل السؤال والجواب مع زملائك كما في المثال المثال متى يكون عيد الأضحى؟ يكون في ذي الحجة التدريب متى يكون عيد الفطر؟ يكون في شوال متى يكون الحج؟ يكون في ذي الحجة متى يكون السفر يكون في شعبان متى يكون الحر يكون في الصيف متى يكون البرد؟ يكون في الشتاء متى تكون الدراسة؟ تكون في المحرم